شيعتي نصب الماء أنتم والعزل مصيبتي شيعتي الماء أنتم والعزل مصيبتي وذكروا تعفير خدي بالتراب وذبحتي لو شربت الماء يذكرون العطش فتمهجنتي وين صين دوني كومه بالي والكل يشرب عبره انت وبصيدوني الكربله والكل يشرب عبره انت احنا ما ننساك يا ابا عبد الله احنا ما ننساه يا عبد الله احنا ما ننساك مو بارك الله صوت صوت صوت احنا ما ننساك دل لا شيعه نصب المئات والعزل امصي شيعتي نصب المآتم والعزل وصيبتي واذكروا تعفير خدي بالتراب وذبحتي لو شربتوا الماء ذكرون العطش مهجتي وقصيدون الكربلة والكل يسشب عبرة وقصيدون الكربلة والكل يسشب عبرة احنا ما ننساك يا أبا عبد الله احنا ما بعد مره بعد مره ايه احنا الله. لو تشوفوني شيعه عثر مر مطري لو تشوفوني شيعه عثر مر مطري لو تشوفوني شيعه عثر مر مطري خدي ومسنترايب والدمام مني تنسي والشفا سافيه شيعه بنت ماشيه بخضيم والحراير راقب من خي والحرى يرعق بعيني من خدره يسرى احنا ما ننساك يا أبا حبد الله احنا ما ننساك يا احنا ما بدلشي ما انشارب عذب معاء فذكونشيتي مع انشاربة عذب معاء فذكورون أو سامع عتم بقات أو غريب فذبون ففال الصط الذي من غير ج قتلون! والين جرد الخيل بعد القتل عمدا نسحقون هو بجرد الخيل بعد القتل عمدا نسحقون احنا ما ننساك يا عبد الله احنا ما ننساك يا عبد الله احنا ما ننساك يا عبد الله سامحنا يا بوليمه يا والينا سامحنا يا بوليمه يا والينا سامحنا يا بوليمه <متازح> الله بارك الله فينا انسامحنا يا بوليمه يا والينا انسامحنا و... لينا يا ابو الاحرى ودنا نوصلك كلنا من نسل قبرك ونهي المدامعنا يا ابو الاحرى ودنا نوصلك كلنا من نسل قبرك ونهي المدامعنا درت انج يا حسان بحبك الغالي جدا كل في الاخره شافعنا سامحنا يا بل يم يا والينا سامحنا يا بل بعد مرة ايه سامحنا يا بل هنا يا أبو الأحرار ودنا نوصلك كله نلمس المخبرك ونهي المدام نحن يا حسين بحبك الغالي جدك المختى في الأخرى شافعنا سامحنا يا بليم يا والين سامحنا يا بليم يا والين سامحنا يا بليم كربلاء نوصل وجهد الذكران كربلاء نوصل وجهد نصرخ النادي هذا حسين واقعنا نصرخ النادي هذا حسين واقعنا, واقعنا نصرخ النادي انا نصرخ النادي على صرختي دمعا واللهف والحسرا صرختي دمعا واللهف والحسرا للأبد يحسن انتي انت والينا للأبد يحسن انت انت والينا للأبد يحسن هنا كربلاء نوصل ونجدد الذكرى كربلاء نوصل ونجدد الذكرى نصرخ النادي هذا حسين واقعنا نصرخ النادي على صرختي دمعا ولافه والحسرا صرختي دمعا ولافه والحسرا للابن يحسن انت انت والينا للابن يحسن انت <تصفيق> انت والينا سامحنا يا ابو اليمه سامحنا, <تصفيق> سامحنا يا والينا يا خضيب الشاب بدأ أمك الزاي يا خضيب الشاب بدأ أمك الزاي خضبت نحري والشاهد فادي يا خضيب الشاب بدمك الزين يا خضيب الشاب بدمك الزين اضبط نحري والشان دفادي ارتنجل مهدي والطلعه الغرى ارتنجل مهدي والطلعه الغرى ينصر الاسلام وشيرعه الهادي ينصر الاسلام ارعاه الهادي ينصر الاسلام هادي سامحنا يا مولى يا والينا سامحنا يا مولى يا والينا سامحنا احنا يا مظلوم نحيي ذكراكم احنا يا مظلوم نحيي ذكراكم كلنا بنزور اهي مثواكم كلنا بنزور اهي احنا يا مظلوم نحيي ذكراكم احنا يا مظلوم نحيي ذكراكم اللينا بنزور اهي مثواكم اللينا بنزور اهي مثواكم احنا يا مظلوم نحيي ذكراكم احنا نحي ذكراكم اللينا بنزور اهي مثواكم اللينا بنزور احنا يا مولاي نبغي لبشارة احنا يا مولاي نبغي لبشارة انفتح للطفوف وانجي لزيارة Fetih la tufuf, jil ziyara Cul ya Allah, ya ilaha al-Nas Cul ya Allah, ya ilaha al-Nas Cul ya Zoril Akebar, سيد Al-Abbas, Zoril سيد Sayyid Al-Abbas, Ehhna ya mazlom, Nahi dhikraikum, Ehhna ya mazlom, Nahi dhikraikum, Kallina bin zor, Ahi mathwaikum, Kallina يا ابو الاحرار احنا ما ننساك يا ابو الاحرار احنا ما ننساك يا ابو الاحرار احنا ما ننساك يا ابو الاحرار سأ بن قالب مولاي خالد ذكرك بن قالب مولاي خالد ذكرك قبرا كل من جراح كعبة الوفاد كعبة المهموم قبلة الامجاد تعبه المهموم قبلة الامجاد ربي, ربي وصلنا للضريح اليوم ربي وصلنا للضريح اليوم ربي وصلنا للضريح اليوم ربي وصل وياي وياي للضريح اليوم ربي وصلنا بعد بعد بعد ربي وصل لها للطريق حليام ربي وصل للطريق حليام والصدر نلطام نبتيع المظلوم والصدر نلطام نبتيع المظلوم احنا يا مظلوم نحيي ذكراكم احنا يا كلنا بنزمر آه مثواكم كلنا